فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما ا ص ح ا ب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فلة من م الأولين وقليل من الآخرين على سرر م و ض و ن ه م ُ ت َّ ك ئ ي ن َ ع َ ل َ ي ه َ ا م ُ ت َ ق ا ب ِ ل ي ن يَطُوفُ ع َ ل َ ي ه ِ م وِلْدَانٌ م ُ خ َ ل َّ د ُ و ن ب أ َ ك و َ ا ب ٍ و َ أ َ ب َ ا ر ي ق َ وَكَأْسٍ م ِ ن م َ ع ي ن ٍ ل َ ا ي ص َ د َّ ع و ن َ عَنْهَا وَلَا ي ن ز َ ف ُ و ن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 لا ي َ س م َ ع و ن َ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا س َ ل َ ا م ا سَلَامًا, سلاما و َ أ َ ص ح ا ب ُ ا ل ي م ي ن مَا أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل ي م ي ن ِ فِي س ِ د ْ ر م َ خ ض ُ و د ٍ وَطَلْحٍ م َ ن ض ُ و د ٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ و َ م َ ا ء مَسْكُوبٍ و َ ف ا ك ِ ه َ ة ك َ ث ي ر َ ة ل ا مَقْطُوعَةٍ وَلَا م َ م ن ُ و ع َ ة و َ ف ُ ر ش ٍ م ر ف ُ و ع َ ة إِنَّا أ َ ن ش َ أ ْ ن َ ا ه ُ ن َّ إ ِ ن شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ فُلَّةٌ م ِ ن َ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ م ِ ن َ ا ل ْ آ خ ِ ر ي ن وَأَصْحَابُ ا ل ش ّ م َ ا ل مَا أَصْحَابُ ا ل ش ّ م َ ا ل ِ ف ي سَمُومٍ و َ ح َ م ي م و َ ظ ِ ل مِّن ي َ ح م ُ م ل ا ب َ ا ر ِ د وَلَا ك َ ر ي م إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آ ب ا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 ن َ ح ن خ ل َ ق ن ا ك م ْ ف َ ل َ و ل ا ت ُ ص َ د ّ ق ُ و ن أ َ ف َ ر أ ي ت ُ م م ا ت ُ م ن و ن أ َ ن ت ُ م ت َ خ ل ق و ن َ ه ُ أ َ م ن ح ن ُ ا ل خ َ ا ل ِ ق ُ و ن ن َ ح ن ق َ د ّ ر ْ ن َ ا ب َ ي ن َ ك ُ م ا ل م َ و ت َ و َ م ا ن َ ح ْ ن ب م َ س ب و ق ي ن عَلَّنْ ن ب َ د ِّ ل َ أَمْثَالَكُمْ و َ ن ُ ن ش ِ ئ ك ُ م ْ فِيمَا لَا ت َ ع ْ ل َ م ُ و ن وَلَقَدْ ع َ ل م ت ُ م ُ ا ل ن َّ ش ْ أ َ ة ا ل أ ُ و ل ى ف َ ل َ و ل َ ا ت َ ذ ك َّ ر ُ و ن أ َ ف َ ر َ أ ي ت ُ م مَّا ت َ ح ْ ر ث ُ و ن أ َ ن ت ُ م ت َ ز ْ ر َ ع و ن َ ه ُ أَمْ نَحْنُ ا ل ز َّ ا ر ِ ع ُ و ن ل َ و نَشَاءُ ل َ ج َ ع َ ل ن ا ه ُ ح ط ا م ً ا ف َ ظ َ ل ْ ت ُ م ت َ ف َ ك ه ُ و ن إ ِ ن ا ل َ م ُ غ ْ ر م ُ و ن ب ل ْ ن َ ح ن ُ م َ ح ر و م و ن أ َ ف َ ر أ ي ت ُ م ا ل م ا ء ا ل ذ ي ت َ ش ر َ ب و ن أ َ تُمْنِزِلُهُ مِنَ ا ل م ُ ز ْ ن ِ اَمْ نَحْنُ ا ل ْ م ن ز ِ ل و ن لَوْ نَشَاءُ ج َ ع َ ل ن ا ه ُ أ ج َ ا ج ً ا ف َ ل َ و ل َ ا ت َ ش ك ُ ر و ن أ َ ف َ ر َ أ ي ت ُ م النَّارَ الَّتِي ت ُ ر َ و ن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 و َ إ ِ ن ه ُ لَقَسَمٌ ل َ و ْ ت َ ع ل َ م و ن َ ع َ ظ ِ ي م إ ِ ن ه ُ ل َ ق ُ ر آ ن ٌ ك َ ر ي م ٌ فِي ك ت َ ا ب ٍ م َ ك ْ ن ُ و ن ل ا ي َ م َ س ّ ه ُ إ ِ ل َ ا ا ل م ُ ط َ ه َ ر ُ و ن تَزِيلم إِّ الرَّبِّ الْعَلَمِ أَفَ بِهَاذَا الحَديثِ أَتُم مُدهَهِنُون وَتَجَعللُونَ رِزقَكُمْ أنكُم تُكَذذبون فَلَول إِذَا ب َ ل َ غ َ ا ل ح ل ق و ن و َ أ َ ن ت ُ م ح ي ن َ ئ ِ ذ ٍ ت َ ن ظ ُ ر ُ و ن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إ ل َ ي ه م ِ ن ك ُ م ْ و َ ل َ ك ِ ن ل ا ت ُ ب ص ِ ر ُ و ن ف َ ل َ و ل َ ا إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م غَيْرَ م َ د ِ ي ن ي ن ت َ ر ج ع و ن َ ه َ ا إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م ْ ص َ ا د ِ ق ي ن ف أ َ م َّ ا إِن كَانَ م ِ ن ا ل م ُ ق َ ر ب ِ ي ن ف َ ر و ح و َ ر َ ي ح َ ا ن وَجَنَّةٌ ع ِ ي م وَأَمَّا إِن ك ا ن َ مِن أ َ ص ح َ ا ب ِ ا ل ي م ي ن فَسَلَامٌ ل ك َ م ِ ن أَصْحَابِ ا ل ي م ي ن وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ا ل ْ م ُ ك َ ذ ب ي ن َ ا ل ض َّ ا ل ي ن فَنُزُلٌ م ِ ن ح َ م ي م و َ ت َ ص ْ ل ي َ ة ُ ج َ ح ي م إ ِ ن ه ذ ا ل َ ه و حَقُّ ا ل ي َ ق ِ ي ن